الوحدة الخامسة الحياة اليومية الدرس الأول النشاط في الصباح واحد ينهض خالد مبكراً ينهض خالد من نومه مبكراً ثم يغسل يديه ووجهه بعد ذلك يتناول الفطور يأكل خالد الخبز والجبن والزيتون والبيض والعسل ويشرب الحليب وينظف أسنانه قبل الخروج من البيت يجهز حقيبته وبعده يحمل حقيبته ويخرج من البيت يذهب إلى الموقف ويركب الحافلة تبدأ الدراسة مبكرة وتنتهي في ساعة الواحدة ظهرا بعد الدراسة يذهب خالد إلى المكتبة ثم يرجع إلى بيته في الساعة الثانية